Book Ту Педесет и Осем Фамания Тун Уахамсун. Частите на тялото Ажза Ажза Аз рисувам човек. ارسم رجلا ارسم رجلا الرأس أولاً الرأس أولاً الرجل يرتدي قبعة, الرجل يرتدي قبعة الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه لا يراهما احد ايضا الاذنان لا لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا ارسم او تشيتي واستاتا ارسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك شوفيكت إما الرجل له أنف طويل الرجل أنف طويل. هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا نوسي هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد رصته مو سيلني الذراعان قويتان الذراعان قبطان اكركاتا مو الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان човекът е от сняг الرجل مصنوع من الثلج هو لا يرتدي بنطالاً بنطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بنطالاً ولا معطفاً نو لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان توي هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج